بالبطولة والثبات <تصفيق> واسأل عن الامجاد جلة والفرام <تصفيق> واسال صلاح الدين أين المكرمات <تصفيق> واملأ فؤادك من رحيق الذكريات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 من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لا لكل صبار شكور والذي علمنا سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم والذي علمنا سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا لا تزال طائفة الأمة ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس لا يضرهم خدلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد مرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من تاريخ الأمة في العهد العثماني والهدف أن نتعرف على إخوانا الذين سبقون بالإيمان نتواصل مع قادة وعلماء وشعوب الأمة في العهد العثماني نتعرف على عثمان أرخان بن عثمان مراد الأول الشهيد نتعرف على بازيد الثاني ومراد الثاني ونتعرف على محمد الفاتح نتعرف على سليمان القانوني، نتعرف على الشيخ أقشم سدين وأحمد إسماعيل القراني، نتعرف، نتواصل، ربنا قال وجعلناكم شعوباً وقبائل لنتعرف، لنتعرف، كما تواصلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تواصلنا مع سيرة الخلفاء الراشدين، وبني أمية وبني العباس، نتواصل مع تاريخ الأمة في العهد العثماني. عشان نتعلم منهم كيف نواجه التحديات المعاصرة وحديثنا في هذه الأمسية حول سيرة مراد الثالث الذي تولى مسؤولية الدولة لمدة 21 سنة من 985 هجري. تولى مسؤولية بعد وفاة أبيه السلطان سليم الثاني ابن السلطان سليمان القانوني امبراطور الدولة الرومانية الشرقية وأوروبا الوسطى واللي كان فعلا الامبراطور الفعلي للدورة الرومانية الغربية ايضا وكان أيضا سلطان الدولة العثمانية العالمية يعني ورث ملكا عظيما دولة إسلامية مترامية الأطراف امتدت حدودها السياسية في أسيا وأفريقيا وأوروبا على امتداد 15 مليون كيلو متر مرابعة حينما نعرض لتاريخ مراد الثالث يجب علينا أن ندير الحوار والحديث حول السيرة الذاتية للسلطان مراد الثالث كيف تربى كيف تعلم عبر توليه إمارة أقشار وإمارة منيسة او صاروخان ستاشر سنة تحت التمرين في عهد ابيه السلطان سليم الاول لكي يتدرب على كيف يدير شؤون الحكم السيرة الزاتية للسلطان مراد الثالث ونعرض ايضا لتقويم اداء الامه بقياده مراد الثالث في مواجهه تحديات العصر تقويم الاداء وذلك في ضوء الغايات والاهداف الاستراتيجيه للدوله العثمانيه العالميه وايضا في ضوء قيم الإسلام قيم التوحيد قيم العلم والإيمان والعمل قيمة تكريم الله للإنسان قيمة العدل قيمة الشورى قيمة الأمر المعروفة النهاية المنكر قيمة الدعوة إلى الله قيمة الصدق قيمة الوفاء سيرة مراد الثالث تقويم الأداء في ضوء الغايات والأهداف وفي ضوء قيم الإسلام والصفات التي أهلت ال عثمان لمواجهة هذه التحديات وتوفيق الله لهم والتمكين لهم في الأرض ليقوموا بمقتضى بمقتضيات العبودية لله رب العالمين وذلك يجري كله في ضوء السنن الربانية سنن الله عز وجل في التمكين والاستخلاف سنن الله عز وجل في التنحية والاستبدال سنن الله عز وجل في التدافع بين الحق والباطل مع تحليل الأحداث وتقويمها واستخلاص الدروس والعبر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباث فقصص القصص لعلهم يتفكرون أيها المشاهد الكريم سيرة مراد الثالث ضوء الاستراتيجية العثمانية تؤكد لنا شيء على جانب كبير من الأهمية أن السلطان مراد الثالث ورث مهمات عظيمة عن أبيه التحدي الأول الاستمرار في إيصال كلمة التوحيد اعبوضوا الله ما لكم من إله غيره إلى أهل الأرض الجميع لأنهم مأمورون من الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الذين يبلغون رساة الله واخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبة إبلاغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر الامه لقد زويت لي الارض ورايت مشرقه ومغربها وانها مرمت لا بالغ ما رايت منها سلطان مراد الأول مراد الثالث واصل الدعوه الى الله عز وجل وفي عهده وصلت دعوه التوحيد الى شعوب كانت تعيش على 5 مليون كيلومتر مربع بالإضافة إلى الخمستاشر مليون كيلومتر مربع التي وصلتها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله على عهد أبيه السلطان على عهد جده وأبيه السلطان سليمان القانوني إبقى كان الهم كله إبلاغ الناس دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة الدين وتطبيق الشرائع وإقامة الحدود وتحقيق الأمن والأمان لبني الإنسان وتحرير الأوطان وحماية المقدسات بيت المقدس الحرمين الشريفين دي كانت مسؤولية السلطان مراد الثالث كما كانت مسؤولية والده سليم الثاني وجده سليمان القانوني وجده سليم الأول والد سليمان القانوني وعلى عهل جده بيزيد الثاني اللي هو والد سليم الأول مهمتهم عظيمة إبلاغ دعوة محمد رسالة الإسلام إلى الخافقين مهمة عظيمة إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة ومن جور المبادئ والأديان إلى عدل الإسلام وساعة الآخرة إذن ده كان التحدي وقد ادى مراد الثالث اداءا عظيما والدليل على ذلك ما قلت وصول دعوه الاسلام الى مساحات شاسعه من الارض في اسيا واوروبا وافريقيا على عهده الاهداف الاستراتيجيه العليا للدوله العثمانيه تامين الطريق الى الحج وحمايه بيت المقدس وحمايه الاوطان ودي كانت في بؤرة اهتمام صلاطين أهل عثمان بداية من عثمان ابن أرتغرف ومرورا بأورخان وأخو سليمان باشا ولد مراد الأول ويزيد الأول ده كان مهم حماية المقدسات وتحرير الأوطان وتأمين طرق الحج لذلك نجد أن مراد الثالث الذي كان ع... الذي عاصر والده سليم الثاني الذي تلقى رسالة من حاكم خوارزم وسمرقند وبخارة يشكو فيه اهل تركستان المسلمون يشكون من ان حاكم الدولة الصفوية يقطع الطريقة على الحجاج القادمين من تركستان ويعتقلهم ويحل بينهم بين الوصول الى الحرمين الشريفين. عاصر مراد الثالث والده وقد ترقى رسالة من حاكم خوارزم وبخارة يشكون فيه الروس لانهم يقطعون الطريق على الحجيج عبر القوقاز عاصر هذا وعاصر الاجراءات التي اتخذها والده سليم الثاني على اعتبار انه امام المسلمين وانه راعي هذه الامه وانه مسؤول عن تامين الطريق الى الحرمين الشريفين لاداء فرجه الحج والطريق الى بيت المقدس لشد الرحال الى المسجد الاقصى والصلاه فيه لذلك عاصر اباه وهو يوجه الحملات العسكريه الى روسيا ويحرر موسكو الاماره الاسلاميه من قبضه القياصره الارثوذكس ولكن الحمله لم تستطع ان تسترد استراخان وقازان ظلت في قبضه الروس وظل الطريق مغلقا عبر الاراضي الروسيه الى الحرمين الشريفين وكان عليه ان يفتح الطريق مراد الثالث ايها المشاهد الكريم استطاع مراد الثالث ان يفتح الطريق عبر الدولة الصفوية الى الحرمين الشريفين الشاه عباس الكبير ارسل بعد الحملات العسكريه المتتابعه التي اقتحمت تبريز وسيرها مراد الثالث اللي هو امبراطور الدوله العثمانيه العالميه يعلم الناس ان للعقائد حرمه وان للمقدسات حرمه سير الجيوش واضطر عباس الصفوي الى ان يعلن طلب الصلح ويتعهد بانه لا يهاجم قوافل الحجيج مره اخرى اعتقد ان ارسل احد ابنائه أو ابناء اخيه رهينه للقيام بهذا الواجب بل انه تعهد بمنع صب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنابر مره اخرى وكذا فتح طريق الحج من تركستان او بلاد الاتراك التي مزقها الشيوعيون واحتل الصينيون تركستان الشرقية اللي هي بسموه سينك واحتل الروس في فترة من فترات قبل الاعلان تفكك الاتحاد في السوفيتي فيتي بعد سبعين سنة تحت الاحتلال الشيوعي فتح الطريق أمام الترك لزيارة بيت الله الحرام وأداء فرجة الحج كان أنه استطاع ايضا مراد الثالث أن يؤمن الطريق يفتح بلاد الكارج اللي هي جورجيا وتفليس وأصبح الطريق عبر شبه جزيرة أو بلاد القفقاز وهي جزء من أرض الإسلام وصلاه الإسلام على أهد عمر بن الخطاب الطريق مفتوحا إلى بيت الله العتيق وإلى الحرمين الشريفين ائمه أدركوا أن الإمارة أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامه إلا من أخذها بحقها ومن حقها وتأمين الأوطان وتأمين المقدسات ويدخل في ذلك اهتمام مراد الثالث ببيت المقدس وسيناء مصر وكل البلاد المحيطة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى اجهزه استخباراته مراد الثالث أن هناك يهود واحد اسم إبراهام اليهود يهودي يعيش في مدينة الطور هو مجموعة من اليهود وصلت هذه المعلومات من خلال اجهزه الاستخبارات التي كانت تدرك أهمية الحفاظ على المقدسات وعلى الأوطان المحيطة بالمقدسات والبحار المحيطة على المقدسات بالإضافة إلى شكايات رهبان وراهبات دير سانت كاترين إلى السلطان مراد الثالث قالوا إحنا نصارى دير سانت كاترين لقد تعودنا أن نعيش في كنفكم آمنين على معتقداتنا وامنين على ادرياتنا لكن قدر صفنا من يسمى بابراهام اليهودي واليهود الذين تجمعوا في مدينة الطور وبدوا يتوغلون في شبه جزيرة سيناء ماذا فعل السلطان المراد الثالث الذي تولى مسؤولية الدولة تسعمية خمسة وتمانين هجرية. وجه اصدر ثلاث فرمانات الفرمان الاول على ما اذكر تسعمية تسعة وثمانين هجرية الف وخمسمية وثمانين ميلادية الفرمان الثاني بعدها سنتين تسعمية واحد وتسعين هجرية الثالث تسعمية تلاتة وتسعين هجرية ثلاث أوامر ثلاث مراسيم سلطانية من سلطان الدولة العثمانية العالمية الامبراطورية الرومانية الشرقية الدولة العالمية التي امتدت على مساحة ثلاث قارات أوروبا أسيا فريقيا يهتم بشبه جزيرة سيناء ويهتم بشبه جزيرة ويهتم ببيت المقدس ثلاث أوامر الى والي مصر من قبل الدولة العثمانية إلى المسؤول عن منطقة الطور وسيناء بإخراج إبراهام اليهودية فورا كل اليهود يخرجوا من شبه جزيرة سيناء لماذا؟ لأنه يشكلون خطرا على هذه البقاع الطاهرة ويشكلون خطرا على بيت المقدس ما كانش مراد الأول أول من اهتم بشبه جزيرة سيناء بل كان من قبله سليمان القانوني ومن قبله جده سليم الأول الذي تحرك سليم الأول بنفسه لتوحيد الأمة العربية مع الدولة العثمانية وتأمين الشام كلها وبيت المقدس والحرمين الشريفين وأنزل احتياطية من سلاح البحرية وسلاح المشاه لتأمين المدخل الشمالي لحوض البحر الأحمر والمدخل الجنوبي لحوض البحر الأحمر والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تأمينا لمقدسات المسلمين سليم الأول وأصدر أمرا بمنع السماح عدم السماح لليهود بالتواجد في سيناء لأنهم يشكلون خطرا على بيت المقدس الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين مصر ومعرج محمد صلى الله عليه وسلم مهاجب إبراهيم ولوط عليهما السلام الأرض المقدسة قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى أوامر السلطان سليم الأول وقوات الدولة العثمانية لتأمين هذه المقدسات وأظهر أمراً قصيصاً لسيناء منع اليهود من استيطان سيناء شوف سنه الكام القرن العاشر الهجري نحن الآن في القرن الكام الخامس عشر الهجري منذ خمسة قرون وأبناء الدولة العثمانية العالمية عيونهم على الوطن الإسلامي كله لأنهم مسؤولون أولياء الأمور مسؤولون عن تأمين الأوطان وتأمين الأفراد وتأمين المقدسات يبقى سلطان مراد الثالث ومن قبله سليمان القانوني أصدر أوامر بإخلاء سيناء من اليهود أقول هذا ونحن اليوم قد استمعنا عبر أجهزة الإعلام ان فلسطين تئن من وطاه الاحتلال ووصل العدوان مداه على ساحات المسجد الاقصى 1929 في ظل الاحتلال الانجليزي اغتصب اليهود حائط البراق وسموها حائط المبكى وهودوا حي المغاربه وتواصل العدوان هذه الواحد وتسعين سنة واحد سنة كانت كافية لتحرير بيت المقدس وتحرير أرض الإسلام وده اللي عمله صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس التي احتلت في أيام الصليبيين 491 هجري أبناء أوروبا وأقاموا دولة مملكة اللاتينية كاتوليكية على أرض بيت المقدس ورفعوا الشعارات النصرانية على أرض بيت المقدس وأسوارها لم يكن قد ولد صلاح الدين الأيوبي بعد الذي ولد بعد أربعين سنة من اغتصاب بيت المقدس فشاءت إرادة الله ان تتكاتف الجهود نور الدين محمود وعماد الدين زينك وسيف الدين غازي ونجم الدين أيوب وتواصلت الجهود وتم تحرير الرهى وتم تحرير بيت المقدس بعد حطين خمسمائة ثلاثة وثمانين هجرية بعد واحد وتسعين سنة من الاحتلال الصليبي الاستيطاني العنصري بعد واحد وتسعين سنة بعد واحد وتسعين سنة أمتنا كانت في عافية من دينها أما اليوم وصل الأمر إن قطاع من ابناء هذه الأمة التي تعيش على الأرض المحتلة الآن اعترفت فيما يسمى باتفاقية أسلو بأن اليهود هم أصحاب فلسطين مصيبه عظيمة لم تحدث في تاريخ الأمة كلها بل بوصل الأمر أن نلبح الان جند السلطة يقفون موقف المتفرج على ما يجري في ساحات المسجد الاقصى وكان يجب أن يوظفوا جهودهم لنصرة إخوانهم الذين جرحوا والذين تعرضوا لإهانات بالقنابل المسيله بالدموع. هؤلاء هم قادتنا بالامس نتواصل معهم حبر صفحات من التاريخ مع مراد الثالث مع سليم الثاني سليمان القانوني سليم الاول لله دركم يا آل عثمان جزاكم الله خيرا علمتمونا معنى الكرامه نستشرف منكم واجبنا تجاه بيت المقدس وتجاه مقدساتنا لا مساومات ولا مجاملات هذه أرض الله وليس من حق الأمة أن تفرص في شبر منها هكذا علمنا محمد صلى الله عليه وسلم هكذا علمنا أبو بكر وعمر الذي تسلم من فاتح بيت المقدس من صفرانيوس بعد تحريرها من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي بعد سموية سنة هكذا تعلمنا أنه لا يحل للأمة أن تتنازل عن شبر واحد أو حبة رمل واحدة من أرض الاسراء والمعراج هكذا تعلمنا من صلاح الدين الأيوبي الذي خرج من مصر بعد توحيد الجبهة الشامية والمصرية وجبهة الجزيرة العربية وطرابلس الغرب وأرض الرافدين يعلمنا درسا يومة الإسلام نحن حررناها بعد واحد وتسعين سنة لو قدر وقعت بيت المقدس اوعى تتنازل عن شبر واحد منها ولا حبة رمل أرض الاسلام أرض إسلامية من قبل الصليبيون قالوا أنها نصرانية وجاء بنو صهيون ليقولوا لنا أنها أرض أرض يهودية هذه أرض الإسلام أرض الإسلام حيث بنى أبونا آدم عليه السلام المسجد الاقصى بعد المسجد الحرام باربعين سنة ابو البشر أين كان الصهيينة على عهد ادم عليه السلام حينما بنى المسجد الاقصى وطيلت عشرة قرون على الإسلام بين آدما وعليه السلام وطيلت عهود ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا كان كثير منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ويحيى كانت الإمامة للإسلام على أرض المسجد الأقصى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فهي أرض الإسلام وطال الزمن أم قصر ستتحرر بيت المقدس، ولكن بجهود البشر إن تنصروا الله ينصركم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فنصرة إخوان الذين نصرة المسجد الأقصى فريضه شرعية وضرورة حياتية كما أفتع علماء الإسلام لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكاناته ولذلك نحن نناشد الان قاده هذه الامه اصل الله لهم التوفيق والسداد وايضا اسل علماء الامه يا علماء الامه يا ملح البلد من للاسلام وللامه في الملح فسد خوف فرض الله عليكم ذكروا الامه بمسجدها بمقدساتها قولوا لاولياء الامور وذكروهم أن تحريرها مسؤوليتكم مسؤولية القادة والزعماء والأمة يا أجهزة الإعلام لا تنسوا قدسكم هذه مصرى نبيكم ومعراجه لا تنسوا الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني لا تنسوا المشردين في أرض الله من شعب فلسطين واعلموا أن بيت المقدس فلسطين كلها مسؤوليتكم أنتم مسؤولية العالم الإسلامي وقادة العالم الإسلامي في المقدمة والعلماء في المقدمة مسؤولية عظيمة نعلم وتلك مثقله نعم لكن هذا لا يعفينا من مسؤوليتنا أمام الله عز وجل مراد الثالث يفصلنا عنه خمسة قرون ستة قرون قام بفرض الله عليه لحماية سيناء وحماية بيت المقدس والحرمين الشريفين ومن قبل ابو سليم الثاني ومن ابو سليمان القانون جده ومن قبل سبحان الله انهم قاده الاسلام قاده الامه هكذا واجه السلطان مراد الثالث هذا التحدي ومن قدر الله أن يأتي هذا اليوم ونحن نتحدث عن مراد الثالث والثلاث فرمانات التي أصدرها مع نهاية القرن العاشر الهجري يأمر بإخراج اليهود من سيناء لأنه كان أنا لن أتكلم لسه لم أتكلم عن السلطان عبد الحميد الثاني الذي جعل القدس متصرفية إسلامية ومنع هجرة اليهود إليها سبحان الله دولة العثمانية ظلت تحمي بيت المقدس ستمية سبعة وعشرين سنة بل اكثر من هذا حوالي 700 سنة لان تسلموها من صلاح الدين الايوبي وطيلة عهد الدولة العثمانية وبيت المقدس كلها الشام كلها مصر ارض الرافدين ارض الاسلام مستقلة لا سلطان أحد عليها إلا أهل الإسلام اذا فنحن نذكر هنا الآن بقدر الله عز وجل هذا نموذج إخوانكم آل عثمان ينادونكم من وراء الحجب وهم في عالم الغيب والشهادة يذكروننا فتاريخنا يعلمنا اقراوا التاريخ ففيه الخبر ضل قوم لا يدرون الخبر من وعد تاريخه في صدره أضاف أعماراً إلى عمره هذا إيقاظ للنائمين وتعريف للذين لا يعلمون إن مسؤوليتكم عظيمة بيت المقدس قضية في العالم الإسلامي المحورية الأولى وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقة أمكانات وتذكروا قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أمور عرفناها من المنكر، وتذكروا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ما من إمرئ مسلم ينصر امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه، وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من إمرئ مسلم يخذل امرأة مسلما. في موضع ينتقص فيه من أرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته ما من مسلم يقف موقفا يضرب فيه أخوه المسلم ظلما وهو قادر على نصرته ولم يفعل إلا نزلت عليه اللعنة على من حضره ونحن مطالبون أن ننصر إقواننا قدسنا الأرض المقدسة ولا تفريط في حبة رمل واحدة ونناشد.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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا يمحق الكافرين ربنا يميز الصفوف الآن ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينا ليتبين القاعد عن المجاهد من المجاهد ليتبين الذي باع وخان من الثابت الذي ائتم منها فأدى الأمانة على وجهها وليمحص الله الذين آمنوا يمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثوب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثوب الآخرة نؤتيه منها وسيجزي له الشاكرين تصبره يا اخواننا في الارض المحتله ايها المرابطون على ارض القدس اسمروا ان الله اصطفاكم لمهمه عظيمه لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد واعلموا ان هذه اللحظات لحظات الفرز هذا ابتلاء من الله ليميز الله الخبيث من الطيب ليهلاك من هلك من بينه وحيه من حيث عن بين ولا تحزنوا على القاعدين الذين خذلوكم يريد الله الا يجعل لهم حظا انتم محظوظون والله يصفي يخلق ما يشاء ويختار الله اصطفاكم للرباط في ارض الرباط في ارض المسراء والمعراج فصبروا وستتحرر بيت المقدس كما اخبر بذلك سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ان الله سيفتح عليكم شمع من بعدي من العريش إلى الفرات رجالهم ونساء وإماءهم مرابطون إلى يوم القيامة فمن اختار منكم ساحلا من ساحل الشام أو بيوية المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة وإن تقوم الساحة حتى يقاتل المسلمون اليهود بل إن هنالك دراسات قام بها رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى بارك الله في عمر سفر حوالي تحت عنوان يوم الغضب يبدأ بانتفادة رجب عمل دراسة في نبوءة دنيال في العهد القديم وأثبت بالحسابات أن هذا القرن بدايته وبداية انحيا... ان... انحصار المشروع الصهيوني وغربي بداية الانحصار قال الربع القرن الأولان دراسات في نبوءات دنيال التي أطلق فيها مسمى رجسة الخراب على الذين يحتلون ويتأمرون مع المحتل على أرض فلسطين وأيضا بشارة أحمد ياسين رحمه الله في حوار جرى معه بعد خروجه من المعتقل وقال الربع الأول هو ربع القرن القدس اغتصبت 1967 وأربعين سنة الأمة إيها يبقى 2007 إن شاء الله هو بداية انحصار المشروع الصهيوني أيها المشاهد الكريم اذا صفحات من التاريخ تعلمنا كيف نتواصل مع إخواننا ونتعلم منهم أن للاوطان حرمة وللمقدسات حرمة وأن حمايتها وتحرير هذه المقدسات مسؤولية أولياء الأمور ومسؤولية القادة ومسؤوليه الشعوب في نفس الوقت ايها المشاهد الكريم ومن التحديات التي واجهت السلطان مراد الثالث ابن السلطان سليم الثاني تحقيق الاستراتيجيه التي وضعها جده سليمان القانوني لما اغتصب الاسبان دولة الاندلس سنة 1492 هج... ميلادية دولة عمرها 800 سنة دولة اسلامية قمة في الحضارة علمت اوروبا العلوم الكونية والشرعية علمتهم الاخلاق علمتهم كل ما هو طيب جامعات غرناطا واشبلية دولة الاندلس اغتصبت اغتصبها الأسبان والبرتغال وقاموا بإبادة ثلاثة مليون نسمة على الأقل ممن تبقى من المسلمين الذين أقاموا دولة الأندلس سنة 92 هجري ولما فزع أهل الاندلس واستغاسوا بالعالم الإسلامي استجاب بيزيد الثاني واستجاب قائد باي السلطان المملوك في مصر ووجه رسائل قائد باي سلطان دولة المماليك اللي كسرت المغول والتتار في عند لوت والتي طهرت بيت الاشيام كلها من القواعد الصليبية اخر معقل حرروا ببرس اللي هو انطاكيا سنة ستمائة ستة وخمسين هجرية فزعوا لما علموا أن الأندلس وقعت في قبضة الصليبين وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة قتل وتعذيب بالنيران وانتهاق أعراض وسلب سروات وإجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وتلويس المصاحف بالقذرات وتحويل المساجد إلى كنائس مع أن المسلمين لم يعاملوا أحدا على هذا النح اذكر ان السلطان سليمان القانوني على سبيل المثال حينما استغاث به البروستانت مارتن لوثر كيرد من شارلي كوينت امبراطور المانيا يريد ان يقهر البروستانت على اعتناق الكاثوليكية مرة اخرى فتحرك تحرك سليمان القانوني واصدر بيان ان البروستانت يامنون على معتقداتهم في ظل الدوله العثمانيه لانها مسؤوليه اولياء الامور لا اكراها في الدين بل ان ام ملك فرنسا استجارت بالوس... ب... ب... بسليمان القانوني لان ابنها في اسر شرلكان امبراطور اسبانيا والمانيا وسيّر الجيوش وأفرج شارل كوينت عن لويس ملك فرنسا أيها المشاهد الكريم إذا المراد الثالث واجه كثيرا من الأخطار والتحديات وما كان له أن يتأخر عن أداء هذه الواجبات فتحقيق الأمن والأمان لكل شعوب الأرض أنا أقول لشعوب الأرض، لأن الدولة العثمانية وصلت امتداداتها في أوروبا وأسيا وأفريقيا 23 مليون كيلومتر مربع، الكل آمن على أعراضه ومعتقداته، دولة قمة في التقدم العلمي، حضارة إنسانية، أعطى زليمان، أعطى العثمانيون أهل الكتاب حقوق المواطنة الكاملة، يؤمنون فيها على كل شيء، لم كل حقوق المواطنة الكاملة، بل إن اليهودة الذين اضطهدوا في الأندلس مع المسلمين فتحت لها فتحت لهم أبواب الدولة العثمانية انقذوهم من شبل كوينت من الصليبيين سبحان الله فكان هذا الرد الذي نلمحه الآن على أرض بيت المقدس جزاء سن مار بقيت كلمات قلائل هذا هو مراد الثالث وإخوانه من آل عثمان الذين سبقوه والذين سيأتون من بعده نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء استشعروا مسؤولياتهم تجاه ربهم وتجاه دينهم وتجاه أمتهم يقظه وعي بالمهمة التي ترتبت على استخلافهم في الأرض الله والتمكين لأرض المسلمين واقامه الدين أدركوا خطوره التحديات واعدل كل شيء عدته العين لا تخطئ العدو الحقيقي انه الغرب الذي روع الامنين واحتل الاوطان وسلب المقدسات وذلك يحتاج الى اخذ الحذر واعداد العده لمواجهه هذه التحديات فليس البيت المقدس هي المحتلة بل إن أوطان الأمة كلها في قبضه العداء إلا من رحم ربي إخواننا العثمان وقاداتنا وزعماؤنا أننا مسؤولون تحصين الشغور وشحنها بالمقاتلة بالمقاتلة ومطاردة العدو وعدم تنكين من يكون له قدم راسخ في أرض الإسلام لتحقيق الأمن والأمان لأمة الإسلام ومقدسات الإسلام في ظل هذا النظام اختفت القوميات والعصبيات وظهرت الأخوة الإسلامية الجميع في خندق واحد في بوتقة واحدة يعيش لخيمه واحدة وهي تحقيق مقتدع مضو الله ما لكم من إله غيره نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد وتطبيق الشرائع والحدود وكسر شوكة العدوان حتى لا تكون فتنة حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم ومقدساتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nou, zo